شير يالي للفرح بن غامك عليا شير للفرح بن غامك خلينا نمشي الحزن ارجوك ارجوك ارجوك خلي شير يالي شير يالي شير يالي للفرح بنغامك علينا وخلينا ننسى الحزن ارجوج خلي يا نشير يا ليالي بنغامك خلينا نمشي الحزن ارجوك خلينا شي يصير شي يصير لو للفرح فديوم غني شي شي هذا يوم غني انا لا لا, لا تظن غنوا والطرب والنفس تغوي تعبير عن الوفا والشوق اللي بينا تعبير, تعبير والف شوق اللي بينا هل يا لا نشعل شمع ونعلق زينه هل يا لا نشعل شمع ونعلق زينه بميلاد خير الورى المختار هادينا محمد نبعث تهاني العلي بالشد يحمينا يا علي بميلا غير الورا المختار هادين نبعث تهاني العلي اللي يحمينا بحب الصمد النبي هو الموصينا قال اللي يحب حيدر متمسك بدين ويعبر سرائط الحشر وكتابه بيمينه واحنا الفخر شيعته او شتسمي شي سمينا يوم القيامه لخادم اهل البيت السيد سعيد الصافي الرميثي سير يليل للفرح بنغامك علينا سير يليل للفرح بنغامك علينا سير يليل للفرح بنغامك, يلي بنغامك, يلي بنغامك علينا وخلينا ننسى الحزن ارجوك خلينا شي يصير له للفرح فديوم غنيه لا لا لا تغن غنوا والطرب والنفس تخوينا تعبير عن الوفا والشوق اللي بينا هل يلا نشعل شمع ونعلقين دينا هل يا خلينا نشعل شمع ونعلق الزينه بميلاد خير الورى المختار هادينا محمد نبعث تهاني العلي البشده يحمينا نبعث تهاني العلي البشده يحمينا جنبي هو الموصين قال اللي يحب حيدر متمسك بديننا ويعبر صراط الحشور وكتابه بيمينه واحنا الفخر شيعته واحنا الفخر شيعته او شو تسمي سمي أنا. شافي يا حبيبي شجعني بالثانيه والثالثه جزاك الله خير الجزاء